لَعَلَّنَا نَتَكَبَّرُ السَّحَارَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْوَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ لَنَا لَأَجْرًا إن كُنَّا சவ கோ இல குவி கும்பி قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعز ذاتي فرعون اننا نحن الغالبون فانقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ماءكون فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَال لَا أَنَاذَن لَنقُم إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ الَّذِي عَلِمَكُمْ سِحْ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعُ عَن اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا نُضَيِّعُ ரூலிபூ இனக்கு துமியலுத்த وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ رَأْعُونَ فِي الْمَدَائِنِ عاشيريد انها اولائي لا شذيمه قليلون وانهم لنالغا ஜமிஜனிஜி வீக்க كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمُ الْمُشْرِكِينَ